برفيع فخرج إنك من الصغيرين قال أضرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضارين قال فبما لا اقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم رهم <سؤال> شاكرين، قال خرج منها مذوما مذحورا، لمن تبعك منهم لا أم لا أن جهنم منكم أجمعيد ويا وَأَزْهُذُكَ الْجَنَّةَ فَتَفَكَّلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا ذِئِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأُسْقِيَا ثَمَرَهُ مِنْ بَعْدِ مَا آتيهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا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 يُكُمُ الشَّجَرَةَ وَأَقُولُ لَكُم مَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَنُفْعُ مَا